Alam nuhli kyl awalin, tum manut birhu mul achirin, kadali kanafalu bil mu gerimin, wai lui Alam nachlukum mahim. فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلوا يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفات أحياء أو أمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ já jsem jich hodil, já jsem jich hodil, já jsem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 Kolo ashrabuhani, ambi ma kuntum tarmalun. Inna kadali kana jezil muhhsi nien. A ilu je umma idillil inna